فَذَيْنَا غُبِرَ بِرْحٍ عَظِيم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيم كَذَلِكَ نَجِّزُ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ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 ان كذلك نجز المحسنين انه وما من عبادنا المؤمنين وان ايليا تلمن المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقين اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ